قبلهم كانوا اشد منهم قوه وأثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا ولقاء الْآخِرَةِ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 الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَتِيتُم مِّن رِّبَالٍ يَرْبُو فِيهِ أَمْوَالٍ نَاسٍ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا أَتِيتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ